بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدهن وأحس العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا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 من المحيض من إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضان حملهن فإن أرضان لكم فآتوهن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 الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكاين من قريه عدت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وباء امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا باب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتنو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى